ومدحت ر م م ش ط ه ا ف المحزمي وهل معاملين ودبحت قعود ومروضحت ج ع ل ه ا ما تهدمي ياما ش ع ن ا من ديار الدوم دود ياما صفقنا العشب الاخضر ب الدمي لازال البرود ع د السماء ا ر ع و د يبيع قاتل يوم ع ر ه لادمي اليا عن المجمول مرت وزنهود واليا عن ا ل ل ي ل الحوير تلتمي لاجرنا ا عود ي ب ا ر س كل عود ياول جد ا ل غ ر ب جهل ل ي س م ي ما قادنا من خرقت للدنيا معقود ما, ما قادنا الا كل حر صلمي والناس كل دونك م ا يجدود أ س ا ل ت من اياس ند نرقى سنود الحظ و ر د ن ا القراح العلمي ا حنا بني هاجد علي دنا ر ل ج د و د حنا لسلطان العبيد ن ن تمي ه و ا ج ر ن نرجع لقحطان وهو الضياع يا سلطان ابو ن ا ل ظ ي غ م ي وفي ا ل م د ي ن ة جدنا جلا وجود مصابه الخلق الرساله ا ل ع ا ش م ي وفي الجنوب منام داهلو ع د و د يامان خ ا ش م ا ل ذيب مثل ومحمي والسيف حاطنا ولزومه ا الايات يوم يرسمي دار لنا م ق ب ل ح ك م بن ش ع و د من زارنا فيها يرد ويزمي حنا ترانا لي على زايد نجود ويا ل كفار ما كل كافر ي س ل م ي حناها للردال ي ه ابا ا ش ر و د والجامم ل تيهين المجمي حناها للبل من عصر عدو ذ م و د و ل ا ل م ه ا ر اللي نوطها ا ي الرمي نعال نهايله どんなにあいられんの